إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 129 نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 120-انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض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 وَإِنَّمَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاءٍ رَحْمَةٍ مِن رَب بِكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مِنْيَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبِسُقَهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبِسُقَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُ دَمْلُ مَمْحَسُوراً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 فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده 126-وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا 127-وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا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 انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به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 124-فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون قُلْ قل عسى أن يكون قريبا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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 125-أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسكونا.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 وَإِذْ قُلْنَا قلنا اسْجُدُوا اسجدوا فَسَجَدُوا فسجدوا إلا قَالَ قال لِمَنْ لمن خلقت قَالَ أَرَأَيْتَكَ قال الَّذِي هذا الذي كرمت علي لئن يَوْمِ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 انذل او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم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 اذن لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنه من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 127 الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجْعَل لِّي من لدنك سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا وننزل من 119-والقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا فسارا وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوس قل, قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا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 ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 125. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 126. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علم تمام انزلها الا رب السماوات والارض الا رب السماوات والارض بصائر